بوك تو ادخموطتات هيكو سمتي ستة, وتسعون ستة وتسعون حروف العطف ثلاثة حروف العطف تلاتة فتجيبي <تصفيق> ما معغزار الروس إند من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهد من النوم مجرد أن يضق المنبه في غلب في استو أصير متعببا بمجرد أن يكون ع أدرس أصير متعببا مجرد أن يكون ع أدرس. агар ви мушавев родесатс 60 цэлс мивагцв саатокафу ани аламаль бимуджарди ан عن العمل مجرد ان اصير في ال60 متى انت ستتصل متى انت ستتصل روجيرز كي صوتا درو بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت مجرد يصبح عندي لحظة من وقت ايستاركوس سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد يصبح عنده وقت إذ random hans imushavebt الى متى سوف تشتغل الى متى سوف تشتغل ايمدن سويموشاوب سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك بيمشاوب سانم جان مرتلي وار سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده يس يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل إسكيتخولوبس غازيتس إيميس ماجيوراد روم ساجملي موامزادوس إنها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ إنها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ إسكافيشيزيس أن يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب إلى البيت انه يجلس في الحانه بدلا من أن يذهب إلى البيت رامدناداتس فيسي اس اك حسب ما اعلم فانه يسكن هنا <تصفيق> حسب ما اعلم فانه يسكن هنا <تصفيق> ميسي تسولي أواد آريس حسب ما أعلم فإن زوجته مريضه, فإن زوجته مريضة. <تصفيق> عاطل عن العمل حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل رومار دامجينيبودا ار داواغويانيبدي لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد اوتوبوسเซ رومار دامغويانيبينا بونكتوالوري لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد